يَا رَسُولَ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فيوم لا يسأل عن ذم به إن صور لا جان فبأي آل إربك ما تكذبان يعرف المجرمون بصي ما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل إربك تكذبان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 مُدْهَانَ مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ